والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم ذنة فصدوا عن سبيل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 وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُونُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يكففون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم الله لهوا ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم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 وَلِلهِ خَزَائِ السَّموَاتِ وَالأَوضِ وَلكَّمُونَ فِقينَ لَا يَفَهُ يَقُونَ ل إِِجَعن إِلَ المَدينَة لَا الأعز منها الأذى ولله العزة ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلهِيهِمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 اجل قريب فاصبر صدق وان كن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله قبير میں جوں